أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجبة قال رب لو شئت أهلك تغم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهات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 وَلا ععَذا ب وصيفُ بِهمًا ش وَرحْمَ في وَصِعَت كُلَّ شيءَ فسَأكتتُُهَّين ييتقونَ وَيُوتُونَ الزَّكاتَ وَدَّذينَ غُم بآياتنَا يؤمنون الذي لا ييتبعونَ الرسُون النَّ بِيَ الأُّ الذي يَجِدونَهُ مَكتُوبًا أُدَغُم في الدورات وَالإنجِل يَأمرُون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 وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا الله لا هي كان عبودب ولا لكم هذه التلاومك من شبكةملامح ملامح زور زوروا موقعنا على دوولد للضقش ملا معلك دقذابكر